ويعلم ان الشكر يتعلق باللسان والجوارح والقلب الشكر يتعلق باللسان والجوارح والقلب ولا يكون الا في مقابله نعمه والحمد يختص باللسان ولا ويكون في مقابله نعمه وغيره في النعمه حمد اللسان والقلب ويكون في مقابله النعمه وغيره فكل فبين كل فبين كل واحد منهما عموم وخصوص من وجه الشكر يتعلق بالقلب بحيث يؤمن الانسان ان هذه النعمه فضل محض من الله عز وجل ليس له بها كسر وان الله تعالى هو المستحق للشكر عليه اما اللسان فعبر الله عنه بقوله واما بنعمه ربك تحدث واما الجوارح فان تقوم بطاعه الله عز وجل قال الله تعالى يا ايها الرسول قل من الطيبات واعمل صالحا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم فاشكروا لله فجعل الشكر في مقابله ايش العمل الصالح فدل هذا على ان العمل الصالح شكر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله امر المؤمنين بما امر به المسلمين هذه ثلاث متعلقات ولهذا قال الشاعر افادتكم النعماء مني ثلاثه يدي ولساني والضمير المحجب افادتكم النعماء مني ثلاثه يدي ولساني والضمير المحجب فالقلب ومعنى افادتكم هذه ثلاثه انكم ملكتموني في مشاعري ومقالي وفعالي الحمد يكون باللسان والقلب ولكنه لا يكون في مقابل نعمه وفي مقابل كمال المحمود فنحن نحمد الله عز وجل بكمالنا متي علينا واكمال اوصافه سبحانه وتعالى التي يستحق اهل الحمد فصار هو أضيق من الشكر باعتبار ايش متعلق وأعم من الشكر باعتبار سببي الشكر سببه النعمة والحمد سببه النعمة وكمال المطلوب ومن ثمرات الايمان برسله اولا العلم برحمه الله عز وجل وعنايته بخلقه حيث ارسل اليهم اولئك الرسل الرسل الكرام لهدايته وارشاده نعم نحمد اامننا بالرسل اوجب لنا ذلك ان نعلم رحمه الله بخلقه لانه لولا الرسل ما اهتدينا ولولا الله ما اهتدينا اصول ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لولا انت ايش مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فالرسل هم الهداه الاتي الله على الخير ولولا انهم انرسل ما عرفنا كيف نعبد الله يعني لو سلمنا باننا نعرف الله معرفه اجماليه وان كل مخلوق يعرف انه لا بد له من خالق عقلا فاننا لا نستطيع ان نعبد هذا الخالق من يستطيع ان يعرف يتوق او يصلي او يزكي او يصوم او يحج حد لا احد يستطيع الا بهداه الله تعالى على ايدي الرسل ومنها ايضا ان نعلم عنايه الله بخلقه حيث لم يتركهم سدى بل ارسل رسل وبين الطرق وحذر من المخالفة ورغب في الموافقة وهذا كله يدل على عناية الله سبحانه وتعالى بها ولاخر ثانيا شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى ما هي ارسال الرسل نعمة كبرى عظيمه ابلغ من اي من اي نعمه في الدنيا مهما ما عرض أن الله أرسل هؤلاء الرسل ونحن إذا اعتقدنا أنها نعمة وأنه يجب شكرها فإنا سوف نعتني بما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام علماً وفهماً وعملاً ولهذا قال تعالى كثير من أنزلناه إليكم مبارك ليش؟ ليتدبر آياته هذا الفهم وليتذكر أولو العلاق أولو الأباب هذا العمل فالقرآن ما نزل لمجرد التلاوة فقط نزل الكتاب لبركته فالحرب عاشت سنا لكن الاهم من ذلك هو تدبر اياته وتفهمها والثاني العمل بها ليدبروا ايات يتدبروا اياته ويتذكروا الالف قال الشيخ الاسلام رحمه الله لو ان الناس اعطي, أعطي لهم كتاب كتاب طب لي، لي، لي، ليعملوا به في الخل هذا الكتاب اعمل به في الطب هل يمكن لمن أخذ هذا الكتاب ليعرف به الطب هل يمكن أن يستغل يعمل الحبولة نعم لا. ولا يمكن أبدا أن يدعه بلا تفهم لمعنى هذا وهو طب جسدي لأمر زائد فكيف في طب القلوب الذي هو الذي هو القران اذا فلا بد ان نفهم معاني هذا القران لنعمل بها ثالثا محبه الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم هذا ايضا من ثمرات الايمان بالرسل ان تحب الرسل حتى من لم يرسل اليك يجب عليك محبته وتوقيره واحترامه وتعظيمه حتى لو ان احد سب رسولك فانه لا يحل لك ان تسب رسوله احتراما لا للرسول عليه الصلاه والسلام في اي في اي زمان كذلك الثناء عليهم بما يليق بهم لا ان نخرجهم من الاسلام بالثناء عن طول العبوديه اثن عليهم بما يليق واحسن وصف للرسول ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به نفسه قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله هذا أحسن ثم أحسن شيء عبد وما أخر الإنسان إذا كان عبدا لله رسول وما أعظم حق من كان رسولا على الخلق فالحين إذن تعطيه حقه في جانب الله وحقه في جانب الخلق هذا أحسن وصف للرسول أما أن تثني عليهم بما ليس فيهم مثل من يقول انك ان محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وانه مدبر الكون وكقول البصير في برشته المشهوره يقول يخاطب الرسول عليه الصلاه والسلام يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العام الحادث العام يعني الحادث العام كالزلازل والفيضانات وما اشبه ذلك والمال من الاذبي سوا اذا الله لا شيء ايش لا انذبي وهذا شرك اكبر بل اعظم من الشرك هذا توحيد لتوحيد الرسول عليه الصلاه والسلام بالربوبيه ونسيان الله تبارك وتعالى يا ترى من خلق مالي من الاذبي سواك عند حلول هذا العام ان لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا سلقة القدم فمن فمن الذي عاقب يوم العاد على هذا هذا البيث الرسول عليه الصلاه والسلام يعني ان لم تكن عافا عافا عني فقل يا سلقة القدم فاذا جعل الله تعالى في الدنيا والاخره لا نصيب لها ثم قال فان من جودك الدنيا وضررتها ومن علومك علم اللوح والقلم من جودك يعني وليس كل جودك بل من جودك الدنيا وضرتها وهي الاخره ومن علومك علم اللوح والقلم يعني بعض علومك ان تعلم اكثر من هذا قال بعض العلماء ماذا جعل الله بعد ذلك اذا كانت الدنيا والاخره للرسول او من من من جود الرسول كما فقد له شيء هذا لا لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم لو سمعه لقتل من قاله لانه اذا كان يقول لمن قال ما شاء الله وشئت جعلتني الله ندا فكيف ليفن يكون مثل هذا الكلام والعجب ان الذين ابتلوا ببدعه الاحتفال بالمولد يرددون مثل هذا الكلام ويرونه من افضل ما يقال بما يدل على ان البدعه لا تجر الا الى بدعه وبلاء طيب محبه الرسل عليهم الصلاه والسلام تستلزم الاتباع محبه الرسل تستلزم اتباعهم ولا بد لان كل حبيب يا ايش يغني الى حبيبه وينظر ما ماذا يفعل حتى انه لا يقترب ليس باعماله الاختيارية بل حتى بأعماله غير الاختيارية كما لو كان محتبا تجده يمشي محتبا وكما لو كان يتمال في المشأة خلقة تجد هذا يتمال في المشأة فضلا عن الأعمال الاختيارية التي يفعلها فإن كل إنسان إذا صدقت محبته للشخص فسوف يكون هذا الشخص أسوته وقدوته ويقول ويقول لأنهم رسل الله وخلاصة عزيز يعني نحدهم ونطيرهم لهذه السببين أنهم رسل الله استعمنهم الله تعالى على وحده وحكمهم في رقاب عباده وهذا من أعظم الفخر لهم أنهم كانوا أمنا حكما هل تتعلم معنا؟ لماذا تتعلم؟ جعلوا أمنا حكما يعني يحكمون بين الناس وهم امناء الله على وحيه يقول خلاصه عبيده لا شك ان اعبد الناس لله هم الرسل واقرا في سيرته اخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم يتبين لك انه قد حقق العبوديه تحقيقا تاما ولقد وصف الله ابي محمد عبد رسول الله بالعبوديه في, في اعلى مقاماته فقال في الدفاع عنه وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله مما نزلنا على عبد وقال ان امتن علينا بانزال القران قال تبارك الذي نزل القران على عبده وقال ان امتن عليه بالاسراء سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وقال في مقام منتهى عليه ابن اراجم فاوحى الى عبده ما اوحي والايات هناك كثيره واذا كان محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم من خراسان العبيد اننا لان فاننا لا نشك في انه يجب محبته لانه يجب علينا ان نحب كل من كانت محبا لله وهذا هو الحب في الله الذي هو من اوسع صور الايمان قاموا لله بعبادته ولا شك في ان وصل اشات الناس قياما بعباده الله وثاني ايضا قاموا بتبليغ رسالته بلغوها على حسب ما اوموا ولم يغاروا بالتعذيب ولا بالانكار ولا بالاستهزاء ولا في الصفيه بل بلغه كما امرك يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فإذ لم تفعل كما بلغ رسالات الذين هم يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشى احدا الا الله والمسئ عبادي نعم الرسل امصحوا الخلف من الخلف واقرأ سيرة خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم يتبين لك الصحة, الصحة ما قلنا والصبر على أداهم فقط الصبر على الأذى مع أنهم أشعروا بالأذى من حين أرسل قال الله تعالى إن إنا نحن نزلنا عليك القرآن التنزيير فاصبر لحكم ربك لحكمه الشرعي بحكمه القدري ربما يتوقع الفرد اننا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاشكر ان ربك على ذلك هكذا يتوقع الانسان لكن قال فاصبر لحكم ربك ولا تظننهم اثما او فجورا اشاره الى انهم سوف يناله من جراء هذا هذا التنزيل اذى وهذا هو الواقع فلقد اودي النبي صلى الله عليه وسلم اشد الاذى ولكنه صابر قال الله تعالى ولقد ابتلي بصعس من قدرك فصبروا على ما كذبوا واذوا حتى اتاهم النصر وفي هذا اشاره الله اعلم انه اذا حصل الاذى فان النصر يعقبه ويصدقه الحديث وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم ان النصر نصر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر ويقول والنسع لعباده والصبر على أذى ومن أشد لما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم الأذى الذي وقع عليه حين خرج إلى أهل الطائف ادعوه من الله فإن أهل مكة كذبوا وآذعوا فخرج إلى الطائف لعلهم يستجيبون له لكن والعياذ بالله قابلوه باشد الاذى ذكر المعافخون انهم استقبوا صفيق ووزاري يرمونه بالاحجار حتى هرب هرب على وجه لا يتي ان وجهه ولم يفط الا في قرن السائل كانه يمشي ولا لا شبان يمشي لكن الله دله الطريق لم يفط الا في قرن السائل واذا قد عقبه قد أدمي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك انظر إلى حلم مع قدرته جاءه ملك الجبال بصحب بصحبة جبريل قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام هذا ملك الجبال أمره الله تعالى يعني أن يفعل ما تقوم فسلم ملك الجبال وأخبر بأن الله تعالى أمره أن يفعل ما تقوم ما يقول رسول عليه الصلاة والسلام وقال له إن شئ أطبقت عليهم الأخشفين يعني جبلي مك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بحلمه قال أستأني بهم أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرح في شيء عليه الصلاة والله والسلام ما قال من يساعدوني من ينصرون لا لا معنا معنا مساعدته ونصر عباده لكن قال من يعبد الله ولا يشرك به شيئا فانظر الى العفو عند المقدره وعدم الانتقام مع العز في مثل الرسل عليهم الصلاه والسلام فلا احد اصبر من الرسل على الادى واذا كان اذا كنا نحن نحن نعلم ان الرسل انصح الخلق للعباد فننظر في محمد رسول الله نجده انه انصح الخلق لعباده الله هذه واحده ثم ننظر في كلامه نجده افصح الكلام وابين الكلام ثم ننظر في علمه بالله واسماؤه وصفاته نجده انه اعلم الخلق بالله عز وجل واسماؤه وصفاته وكانه فكلام الرسول عليه الصلاه والسلام اذا تنطبق عليه الاوصاف التي يجب عند اجتماعها قبول الكلام الاول علم والثاني صدق والثالث نص والرابع الفصاحه فكلام الرسول عليه الصلاه والسلام متضمن لهذه الانواع الاربعه اذا صح كل كلام اجتمع في هذه الاوصاف الاربعه يجب ان ناخذه بظاهر وان لا نميل عن يمين ولا شمال وهذا من اقوى الادله العقليه على وجوب قبول ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بدون اي شك لان لو سال هل الرسول عليه الصلاه والسلام هنا اخبر بما اخبر به رب هل هو جاهل بجيم لا هو بل هو أعلى من الناس لله هذا وجه هل هو كاذب؟ لا هو أستقل بشر كلامه هل هو غاش؟ لا بل هو أنصح الأمة للأمة الرابع هل كلامه مجتمل على العيد والتعقيد وعدم الفهم؟ الجواب لا كلامه أفصح الكلام وأبيع الكلام وأحسن الكلام بل إنه حضي عليه الصلاه والسلام بان الله تعالى جمع له الكلم واختصر له الكلام اختصارا حتى انه ياتي بجمله اليسيره فتحمل المعاني العظيمه وذلك من فضل الله تعالى عليه وعلى امتي صلاه الله وسلم عليه الصبر ايضا هو لا شك انه اصبر الخلق اصبر الخلق لانه لانه عليه الصلاه والسلام لاحقهم من العدماء لا سمعتهم بعض ومن اعجب بما لحق من العدم واشده اهانه انه كان ذات يوم يصلي تحت الكعبه وامن مكان علاوه الارض هو كان الكعبه والنصي الحرام يصلي كان يصلي السائل الناس وكان حولهم ملء من القرش فقال بعضهم لبعض ايكم يذهب الى تزور ال هنا وكان عنده علم من انها ذبحت فياتي بسلاها وفرتها ودمها يضع على محمد وهو ساكن بعد اشقاه واتى به ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم رضي مع انه لو جاء عربي بدوي من اقصى الجزيره الى مكه لم ينا... لم تنله قريش من جسمه وهذا منهم يعرفونه يعرفونه صدق وامانه يفعلون به ما يفعلون عند بيت الله عز وجل صلى الله عليه وسلم فبقي الرسول عليه الصلاه والسلام ساجدا وهؤلاء يقهقهون ويضحكون ويتمائلون بما تعرب محمد رسول الله حتى جاءت ابنته الصغيرة فاطمة رضي الله عنها فازالت عنه السلم والفرض والدم ثم قام وانحى وانها صلاته وبعد السلام رفع يديه الى الى ربه عسوجد ودعى عليه فما افلت منهم واحد الا قتل كل هؤلاء قتلوا في بدر وسحبوا في القني يؤذي الناس ناتلو واخذوا العيال بالله في الدنيا وسيؤخذون في الاخره فالمهم ان الرسل عليهم الصلاه والسلام صبروا صبرا عظيما على اذى قومه موسى عليه الصلاه والسلام اذى قومه وكانوا هم المختارين من العالم في ذلك الوقت آدم وأذية يسمعونه يخاطب الله عز وجل ويسمعونه كلام الله ثم يقولون لن نؤمن لك حتى نرى الله جاء شفعه ذي بالله هؤلاء وهم المختارون من شعبه قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جاء وكان من جنة أذيتهم أنه كان يعتسل مستتراً ولا يمكن أن يعتسل عرياناً وكانت بنو إسرائيل تعتسل عرياناً تعتسل عراتاً فقالوا إن موسى لم يستفر عنا إلا لأنه آدم والأدرة مرض في الخصيتين تنتفف الخصيتان به ويقوم قالهم موسى آلي ليش؟ لماذا لا يقتسل عالياً كما نحن نقتسل عراتنا فأراهم الله سبحانه وتعالى آية قهرية على موسى قهراً عليهم كان يقتسل وذات يومي وقد وضع ثوبه على حجر أتعرف الحجر ما هو إلا أنا أقتصد الأخير وان انتباه جيد هل قاموا سجل ذكر شيئا معروف يكتب كذا وكذا ثم بعده م يعني معروف ما احتاج ان نفس وهو الشيء معروف انا لأني ما سالت عنه اني ما اعرفه لكن لعل اخانا يكون عنده انتباه المهم انه وضع ثوبه على الحجر فهرب الحجر في الثوب بامري من في امر الله فذهب يشتد موسى فذهب موسى يشتد وراءه يقود ثوبي حجر ثوبي حجر كيف يا احمد يخاطب حجر ها انت سامع كلام الان فاهموا ان موسى وضع ثوبه الحجر فهرب من الحجر فذهب موسى يشتد وراءه يقول ثوبي حجر خاطبه لان هربه بثوبه فعل العاقر الذي وخاضر فقال ثوب حجر حتى وقف الحجر عند بني صار فشاهدوا موسى لنسى فيه إلا الخير سليما معافا وفي ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه وكان عند الله وجيه نسأل الله يا عزيزينا وياكم تعظيم رسولنا على الوجه الذي يضاه عنا إنه على كل شيء قدير فيه. شكراً لكم إذا ذكرت رسول هل يجب الصلاة والسلام عليهم كما يجب ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ غل من قال لك إنه يجب عند, النبي. عند ذكي النبي ولم يقل قال نبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه عندما قال جبري رغم أنفه من ذكاته عنده ولم يصلي عليك قال نبي صلى الله عليه وسلم هذا يوجد الضلال على كل هذا الطول الراجح أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم يجب, يجب الصلاة عليه وإن كان جمهور العلماء على عدم المجوم أما غيره فلاته إذا ذكر غير الرسول لا تجب الصلاة عليه نعم هل أنت جاء أحسن الله عليكم أصبحت رسول صلى الله عليه وسلم موسيقى موسيقى فذلك ذلك وصول الاقوام الله ان النبي لسبهم هذه الرساله قتل وفي غيرها لا يقتل كان لو ان احد نصب مصره او عيسى او ما شابه ذلك فالظاهر انه لا يقتل الا اذا كان سبهم بامر يتعلق بالرساله نعم قال ان بمحبة القدر البلاء والمصائب تجري بها الانسان وصبر عليها كان كثيرا له من الخطايا ورفع له العذر اشكر عليه هذا مع قول اهل بعضهم استدلالا بقوله انهم اصابوا من سيئه فبكى كسرت ايده نعم هم ارتكبوا موسيقى من مصيبه في باكسرت ايديه كما هو كبي قالوا ان سبب اصابه العبد بيد بلاء المصائب يلوم فكيف مجموعه ايش لي. قالوا ان سبب لا يحسب العبد من المصائب يلقى عليه الجنون وتقصير فكيف نجمع بين ذلك وانا اقول المصائب اذا اصابت الانسان فهي تكفير تكفير وليس بها ثواب فيها حق من الخطر اذا صبر فاذا احتسب الاجر صار فيها تكفير واجر يعني الاجر لا لا لا يكون الا لمن احتسب الاجر عند الله اما التكفير فهو بمجرد ما تصيبه المصيبه يكفر بها يعني ويسعطوا بالمصيبه يعني مين لاحظ زوجك لا لكن هل يصاب غيره غير المدني كانه نعم ربما يصاب غيره بالمذم تكفيه اللي تحت الدرجات ما في اشك الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعق كما يعقل الرجلان منه ف... ف... فيكون في ذلك رفعة لدرجاته ولأجل أن يتم أن تتم درجة الصابرين في حقه ولهذا أصفر الناس على أقدر الله وعلى المصعد و... وعلى شرع الله هو الرسول عليه الصلاة والسلام نعم <تصفيق> إن شاء الله عز وجل يقول فيك كان بيت تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعضهم النبي عليه الصلاه والسلام وقال الكتابه بريره لا تفضل بين ام بين ام بي الا ولا قلنا أن, ان احد الافضل من مسلمه يقول لا تفضلوا بين ام بين ام بي الا نعم ولا قلنا ان, إن احد افضل من مسلمه ايها الاخوه في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيزه شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000